بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة, أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع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 يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغر أنكم الحياة الدنيا ولا يغر أنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديدوا والذين امنوا والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير افمن زين له سوء عمله فرااه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله علِيمٌ بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحي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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحم طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وتغلف الكفي مواخر لتبتغو من فضله ولعلكم تشكون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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ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 إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِنَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرْوًا وعلانية, وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدق لما بين مصدق لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير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 الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نقول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 كاءكم الذين تدعون من دون الله يروني اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه من بل ان يعذ الظالمون بعضهم بعضًا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إزالتها أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير لإن جاءهم نذير لا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق النكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فهل ينظرون إلا سنة وإذنة الأولين فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَتْءٍ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 ولاكي يؤخرهم ولاكي يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله فإن الله كان بعباده بصيرا